والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعاقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر سفحا أن كنتم قوما مسلفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعم ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين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 أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة يَوْمَ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ لَمُنْقِدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَامِهِ إِنَّنِي بَرَأٰءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي أَقْبَهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهَا أُلَاء وَأَبَا حتى حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُمُ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أمّة واحدة اللَّجَعَلَ لِمَن يكفّرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين ولينفعكم اليومين وما إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أَوْ أو الَّذِي الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فَاسْتَمْسِكْ فاستمسك أُوحِيَ أوحي إليك إنك على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من, من قبلك من رسلنا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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيَّ وَالْتَبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّ النَّكْمُ الشَّيْطَانُ لكم هُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تختلفون فِيهِ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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بعياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين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 واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون